in and <laughs> وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَيْدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا أَجْرًا مَنَّ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿1﴾ اُنفَذِرْ ﴿2﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿3﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ 1. ولا تمن تستكثر 2. ولربك فاصبر 3. فإذا نقر في نصير على الكافرين غير يسير راني يوم خلقت رحيم جَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدْ وَبَنَيْنَ شُدَا وَمَنْ هَدْتُ لَهُ تَمْهِيْدَا ويطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا